كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا الون ولا بما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لهم 111- lعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مروا اتخشونهم فالله هو حق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويقذهم وين نصركم عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويثوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله يدهه أجر عظيم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 قل إذ كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال نقت وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورس O Allah, få oss فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغنعكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ان ان المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاهه هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء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 ودع زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّا يُفْكُونِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ بْنَا مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ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 او ما يحما عليها في نار جهنم مفتكوا بها جباهم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لتانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواقيء عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين نافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تمفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثنياً إثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم ينفروا خفافو وثقالو وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم في سبيل الله داركم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفر قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن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 كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 فتربصوا إنا معكم متربصون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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 فرائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالموكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسياهم نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار رجاهم لما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ومبئس المصير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 ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدق لنصدق ولنكونا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولواهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القول I'm uh -huh.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 لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وله عذاب أليم.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تأفر في الحرب قلنا رجها نما أشد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعَدَ الَّذينَ كذبوا الله ورسوله سيصيب الَّذينَ كفروا مِنهم عذابٌ أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الَّذينَ لا يجدون ولا على الَّذينَ لا يجدون ما يوفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن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 والذين اتخذوا مسجدا طرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولا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 فيه رجال يحبون أَنْ يَتَطَهَّرُوا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار, فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جهنم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 مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرجوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمض في سبيل الله ولا يطعون موطئا أي الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ليَنفِرُ كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَالْيُذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا وعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ ثم صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتهم عزيز عليهم عنتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.